وَقَطَعْنَا هُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَىٰ الحاجر فبدت 6 من 19 عشرة عينا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَا شَرَبُهُمْ وَضَلَّنَّ وُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا وَلَكِن كَانُوا وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَدًا وَفِى لَكُمْ خَطْوِ آتِيكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا فأرسلنا عليهم رجزاً السماء بما كانوا يظلمون واسأل عن قرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ إل تأتيهم حيتانهم إذ تأتي ம்ீத்தோம சரும்ோ كَذَلِكَ نَبْلُوهم